في شهر الخير يا أعواما شهري يا أعواما شهري أنزل الله بها أعوام ذكرى أعوام ذكرى يا وافر الله بما صام احتسابا كلما أسلا ثمن ذنب ووزري ايه شهر الخير يا اعضام شهري انزل الله بيي اعضام ذكري يوفي الله بمن صام احتسادا كلما اسلاث من ذنب وا وزري ما بيوت الله روح وعمار بابتهال وترىهم وتري وترى الناسا الى الفضل استباقا بزكاة واد احسان أَبْيَاتُ اللَّهِ رُوحٌ وَنَارٌ بِابْتِهَالٍ وَتَرَاوِيفٍ